السماء آية آية فظلت أعناقهم لَهَا خاضعين وما يأتين من ذكر من الرحمن محدثا إلا كانوا عنه معلزين فقد كذبوا فسيأتين أبدا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 وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِّي أَلْقَى الْقَوْمَ الظَّالِينَ قَوْمًا فِرْعَونَ أَلَا يَتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدِري وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَيْهَا عُرُونٌ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 فغُرْتُ مِنكُم لَمَّا خِفْتُكُم فَوَهَبَ لِي حُكْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنَّعَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ 111. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 112. قال لمن حوله ألا تستمعون 113. قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال 114. الذي أرسل إليكم لمجنون 115. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون 116. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قَالَ قال أولو جئتك بشيء مبين فَأْتِ قال فأت به إن كنت من الصادقين 115. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 116. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين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 111. يأتوك بكل سحار عليم 112. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم 113. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا أَيْنَا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالُوا أَنَّكُمْ إِذًا مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ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 فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفقون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى ومارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبِيرُكم الذي علمك علَّمَكُم السحرة فلسوف تعلمُ لَأُقطِعَنَ أيديكم و أرجلكم من خلافٍ و لَأُصلِبَنَّكم أجمعين قالوا لا ضير إنَّ إلى ربنا منقلبٌ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسلب عبادي إنكم متبعون 119. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 110. إن هؤلاء لشرذمة قليلون 111. وإنهم لنا لغائضون 112. وإنا لجميع فأخرجنا 119. وكنوز ومقام كريم كَذَلِكَ كذلك وأورثناها بني إسرائيل 111. فأتبعوهم مشرقين فلما ترى 119. قال أصحاب موسى إنا لمدركون 110. قال كلا إن معي ربي سيهدين 111. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر 112. فكان كل فرق العظيم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 117. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين 110. وإذا مرغت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي 111. واطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين 112. رب هبني حكما وألحقني بالصالحين 113. لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم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 فكب كبو فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا خلنا إلا المجرمون، فما لنا مِشافِين، ولا صديق حمين، فلو أن لنا كرامة فنكون من المؤمنين، فلو أن لنا كرامة فنكون فلو أن لنا كرامة فنكون من المؤمنين 113. وفي وَمَا كَانَ وما كان أكثرهم مؤمنين 114. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 115. كذبت قوم نوح للمرسلين 116. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون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 117. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذنون 118. قال وما علمي بما كانوا يعملون 119. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعون وما أنا بطارد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 119. ثم أغرقنا بعد الباقين 110. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 111. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 112. كذبت عاد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 أتبنون بكل ديع آية تعبثون وتتخذون مصال على علقم تخدون وإذا بقشتم بقشتم جبارين فاتقوا الله أطيعون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 112. علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 113. إن هذا إلا خلق الأولين 114. وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية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 119. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر 111. إن أجري إلا على رب العالمين 112. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنة 118. وزروع ونخل طلعها هضيم 119. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون 111. ولا تطيعوا أمر المسلفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون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 119. لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 110. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 111. كذبت قوم لوطن المرسلين 112. إذ قال لهم أخوهم ألا تتقون ياكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوا وما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين 111. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون 112. قالوا لئن لم تنتين يا نوط من المخرجين قال إني من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 مَا طَوَّا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الأيكت الْمُرْسَلِينَ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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعون فيقولون هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأ 113. ومتعناهم سنين 114. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون 115. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها 117. وما كنا ظالمين 118. وما تنزلت به الشياطين 119. وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكر الله كثيراً تصرم بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيام قليلة ينقلبون